ثم اما بعد اخوتي الكرام انتهينا الى ان الله في وتعالى علم نبيه حفاظا على التوحيد حسنا لمده شد ثبت ذريعه الشرك فبينا بان من تسلم حسنا وحفاظا لجناب التوحيد منع من الصلاه الى القبور لا عن صلاه القبور ونهى عن المساجد أن تبنى على القبور ولعن من فعل ذلك وهو قبل موته وهو في مرض موته يقول لعنه الله على الأولياء النصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد قال إني أنهاكم عن ذلك وبينا أن الصحابة اختفوا أثر من السلام وتعبدوا لله بالتوحيد الخارج وابتعدوا كل البعد عن الشرك وعن وتائم الشرك فعل ذلك عمر وأبو بكر وأثمان عليه أما عمر فقد فعل بذلك كثيرا كما أقفى طبرا عن النبي دنيان أقفى قبره عندما وجدوه في العراق، أقفى قبره وحبر ثلاثة عشرة قبراً دعماً عليهم لأنهم كانوا يقتصون بهذا النبي وحفاظا على التوحيد أيضا عمر بن الخطاب بالذات نظر في أناس كانوا يقتفون الأماكن التي كان يصلي فيها النبي سيربهم عليها ويقول أتتبعون آثار الأنبياء وأيضاً لما علم أن الناس يتقصدون الشجرة ما هي الشجرة ضيع الروضات اللي حدث فيها ضيع على قول يتقصدون الشجرة فاشتذتها عن بكرة أبيها قطعها حسما من المجأة وهناك خصة لطيفة ذكرها المكثير في البداية والنهاية بالنسبة للنطريين كانوا يعتقدون اعتصاد الفراعيلة هو ان النيل في الفيضانات لا يكون إلا بيش ظهر التاريخ ما عندك انتهاء بيش ليش لما جاء عروس النيل كانوا يقولون عروس النيل فدقل عمر بن العاصر وكانوا يعتقدون هذا الصبت كان يعتقدون ذلك ويفعلون هذا فلما راى عمر بن العاص توقف فبعث الى من يعلم فبعث الى عمر بن الخطاب قال السلام على امير المؤمنين الامر شيئا وكلا فبعث عمر بورقه وقال من امير المؤمنين الى اهليل منه انظروا الى التوحيد الخالص وحتم مسجد الشرك ان كنت تجري بنفسك فلا تجد وان كنت تجري بامر الله فعليك ان تجد لان الامر من ها هنا لا من ها هنا حتما لمسجد الشرك وسدا لذريعه الاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله وهذه قاعدة شريرة جدا تطبق على فعل المصريين كيف ذلك أقول الآن فعل عمر رضي الله عنه للمصريين يندلش تحت قاعدة عظيمة وهو التدين وحفاظ على الزعرف وأقول يندلش تحت قاعدة مهمة جدا ألا وهي ما لا يعتقد غير من لا يعتقد إلا في الله يطبق هذا كذا كيف من يعتقد ها القاعدة انا اريد القاعدة كله من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فهو هو شير. هذه القاعدة المطبقة هنا في بفعل عمر مطبقة هم يعتقدون في النيل ما لا يعتقد إلا في المن من يوقف في الماء مش شاء الله يبعاله هو الذي امر موسى يضرب البحر فكان كالصوض العظيم صح ولا لا على الزالية القاعدة فاعتقدوا في النيل ما لا يعتقد إلا توقع في الشرك بذلك فحسن لمادة الشرك وتزلل الزراعة بعث إليه عمر بهذه الكلمات ليعلموا أن النيل لا يجري بنفسه ولا يعتقدون فيه اعتقادا باطلا فإن الاعتقاد الصحيح أن النيل لا يجريه إلا من إلا رب النيل جل في علاه وأيضا عمر بن الخطاب كما قلت كان دائما يضرب على من يعتقد غير الله الاعتقاد الصحيح هل الذي اعتقد في صدر فاخذه وضربه ضربا مبرحا حتى قال له انتهيت انتهيت رجعت الى صوابي وعريض ابي طالب ايضا حتما للمجد وسدا للذريعه بعث من ابا الهياج الاسدي لما بعثه وقال له اكمله الا ابعثك على ما بعثني عليه يقتفون اثر النبي في حفظ التوحيد ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تجد صبرا مشرفا إلا سويته تسويه بالأرض لابد أن تسويه لماذا؟ حتى لا يعتقد في الولي لا يعتقد في الله جل في أولاده فكان سد الثريعة من الأبواب الصحيحة التي اتخذها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك سرى كل منهم كان يقتفي أظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو شرع وعبادة فكان عمر يطوب بالبيت ويأخذ الحجر يستقبله ويقبله ويقول والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك حفظا من جناب التوحيد اذ ان هذه البقاع لا تعظم الا بتعظيم الليلة في علام فهو لم يقبل تعظيما له بل تعظيما لمن لله جل وعلا ولذلك صار ما من احد طاف حول المقام مقام ابراهيم وما من احد قبل مقام ابراهيم وما من احد يتمسح بمقام ابراهيم بل من يفعل ذلك يصرف على هذا ويعلم ان هذا من ابواب الشرك ولذلك ترى ابن عباس ماذا فعل معاوية وهو امير المؤمنين دخل معاويه البيت رضي الله عنه وارضاه وابن عباس يجلس في الحج فنظر فوجد معاوية يطوف ويمسح بالأركان كلها. فقال له ابن عباد هل يكفيك تمتح بالرفنين اليمنيين الحجر أسود الرفن اليماني فقال له ليس شيء من البيت مهجور وهل السلسة الأحمد بسند صحيح فقال له ابن عباد إن لكم في رسول الله حصوة حسنة فاستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحجر أسد الرفق اليماني فقال له صدق قمنا لكم في رسول الله حصوة حسنة انظروا يحرج عليه أن يمسح ما مسح يمسحه حتى لا يستدعي ذلك إلى التعظيم والتعظيم يصل إلى الغلو، والغلو يصل للإنسان إلى الشكل ولذلك منعب معبات معوية وقال لا تتمسح لا تمسح حتى استقبال اختلف العلماء هل يقبل الركن اليماني ولا لا يقبل والصحيح الرارح انه لا يقبل لا يقبل الا الحجر الاسود لأن من ما قبل الا الحجر الاسود ونحن ما قبلنا لتعظيمه قبلناه لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم له. ولذلك ان من السلام حتى التعظيم لأي بقعة في الارض الا ثلاث بقاع لا تشد الرحال الا في هذا, هذا من باب عظيم البقاع وأنه لا تستحق مقع الأرض التعظيم لا قبر ولي ولا قبر ضيره إلا مساجد الثلاثة المسجد الأخصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام والذات أطول النسلم كانت صحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأخصى ومسجدي هذا ولا مسجد آخر والذلك ابن عمر كان في تفراته لذهاب إلى البيت المغز لأنه تشد الحالة إلى البيت المغز فيدخل فيطل ولا يشرب ماء لا يشرب شربا من ماء ويخرج قاسدا المدينة لما يعمل وصية ودعاء سلينان عليه السلام الذي جاء مرثورا عن مبيس السلم انه قال انه دعا الله دلو عالم. لا احد يخرج من بيته لا يخرجه الا الصلاة في بيت المفضل الا رجع من جنبه كيوم وولدته امه انظر الى هذه الفضيلة اللهم حرر بيت المقدس من اغلاف يا رب العالمين فالنور سيد عمر يرحل هذه المسافات ليصلي صلاة لمجد المقدس ويرجع اردوا به الى المدينة لما عملا حديثنا بسلم لا تشد الرحالة الى الثلاثة الثالث وايضا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من بيتي لا يخرجه إلا الصلاة فيصلي في بيت المقدس راجعت يوم ولدته أمه هذه كلها حكماً للمادة وسطاً لذريعة الشرك أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم حكماً للمادة منع التطوير منع التطوير لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المصور سيعظم وأن الذي سيعظم سيغارون فيه وإن غال فيه القلب تعبدونه من دون الله لا كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. قد أبطلوا أصلا قبل هذا في مسألة اصل الشرك في الأمم السابقة، وهو الغروب الصالحين، وتبيله إلى ذلك أي عهد الصوار. ماذا فعلوا؟ صوروا لهم تلك الصور. فكانت البداية هكذا. التصوير وهذه التصوير كانت سبيباً في الغلو فيهم ثم بعد ذلك وصلوا إلى أن أشعروا به معظم في علاة نفس الأمر هذه الصور سواء الفيديوغرافية أو جنة الخاص منها في كثيره كثيرة منها الشر الغلو والتعظيم فأنت عندما تصور يعني رجلاً محظماً ثم بعد ذلك تعلق هذه الصور في بيتك فإنك تقتل بالتعليق إلى التعظيم في وصلت ذلك إلى التعظيم وصلت الى الغلو وكانت ذريعة الى الشرق وحكما لهذه المادة من الله من التصير على الانسان النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المطورين لعن أبدي هذه تعنى لعنى قرب من رحمة الله الله لفعلاته وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيؤمر بالنفخ فيه بالروح وليس بنافخ لانه يضاري خلق الله بما فعل فحسم النبي صلى هذه الماده وحسم الصحابه ذلك بانهم منعوا التطوير والتماثيل ايضا من حسم الماده وسدد الزريعة منع كل صحابي أن يعلو خبره وكل وصية من وصايا الصحابه على تسويه القبور كما وصف عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وايضا اختلف العلماء في مساله زياره القبور هل هي مكروهه ام مستحبه أم هي مباحة هذا الذي سنعرفه الأسبوع القادم إن شاء الله بمثالة ديارة الخبور ثم الكلام على القسم بالأنبياء على الله هل يصح أولاك بمثالة القسم وأنها أيضا وسيلة للشرك بالله جل الله في أولاك أقول قول هذا وأستغفر الله إجد الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ونسأل الله جل وعلا